115. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق 116. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 117. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب 112. دحورا ولهم عذاب واصب مَنْ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب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 111. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين 112. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون 113. أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم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 وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم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 ويقولون إننا لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون 112. إلا عباد الله المخلصين 113. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم 111. على سرر متقابلين 112. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها 119. وعندهم قاصرات الطرفعين 110. كأنهن بيض مكنون 111. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إن كان لي قرين يقول ائنك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائننا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فَأَطْلَعَ فَرَأَهُ فِي سَوَائِ الله قَالَتَ اللَّهُ إِن كَتَلَ تُرْدِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ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 111. إنا جعلناها فتنة للظالمين 112. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم 113. طلعها كأنه رؤوس الشياطين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 111. فأنظر كيف كان عاقبة المنذرين 112. إلا عباد الله المخلصين 113. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم 112. وجعلنا ذريته هم الباقين 113. وتركنا عليه في الآخرين 114. سلام على نوح في العالمين 115. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من المؤمنين 129 ثم أغرقنا الآخرين 120 وإن من شيعته لإبراهيم 121 إذ جاء ربه بقلب سليم 122 إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ئَإِف كَنَ آلِهَةٍ تَدْعُونَ اللَّهَ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ 112. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون 114. فراغ عليهم ضربا باليمين 115. فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما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 فَلَمَّا أَسْلَمَ أسلما وتله للجبين 115. وناديناه قَدْ يا إبراهيم 116. كَذَلِكَ صدقت الرؤيا إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجز المحسنين 112. إنه من عبادنا المؤمنين 113. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 114. وباركنا عليه وعلى إسحاق 112. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 113. ولقد مننا على موسى وهارون 114. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 115. ونصرناهم فكانوهم الغالبين 116. وآتيناهما الكتاب المستبين 117. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون 114. إنا كذلك نجزي المحسنين 115. من عبادنا المؤمنين 116. وإن إلياس المرسلين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 إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين 113. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون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 فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم آل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إنا ثو وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم يقولون ولد الله 111. وإنهم لكاذبون 112. أصطفى البنات على البنين 113. ما لكم كيف تحكمون 114. أم لكم سلطان مبين 121. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين 122. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا 123. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون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 وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 112. وتول عنهم حتى حين 113. وأبصر فسوف يبصرون 114. سبحان ربك رب العزة عما يصفون 117. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين